تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم وإنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها للنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم